حدتني me وطول المسافات حدتني the وطول المسافات the حيرك Haddet me واحتم الجلال نار في فرجه اللي في زادي وجوتي ربي دعيتك تغفر ذنوبي ما فات وتعيني منه يحتوي بوحي صوتي ربي دعيتك تغفر ذنوبي ما فات وتعيني منه يحتوي باحصاتي صوتي استغفرك عد السور عد عد الحروف نظمها في بيو وصار لي في شاغل البال غايات انشد ثوان البعد بالله فور حدتني الفرقة وطول المسافات ومسيت حاير أكتوي في سكوتي وشلون بقوى أحتم الجورالاهات في فرقة اللي فيه زادي وقوتي لمن ذكرتك سامرتني الحكايات بوح الخفوق بالمشاعر قنوتي لمن ذكرتك سامرتني الحكايات بوح الخفوق بالمشاعر قنوتي يا غايب عن شوف عيني سلامات انا على عهد المحبه ثبوت تمضى <تصفيق> بالغلامات لجيت بل ساشفت بالحيل موتي